ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في <تصفيق> المسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل ج د والمسجد ا ل س ج د ا ل س ج د ا ل م س ج د ا ل م س ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س ج ا ل م س ج د و ا ل م س والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س د والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد ا ل م س ج د والمسجد ا ل م س والمسجد والمسجد والمسجد ا ل ج د و ا ل م ا ل م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 قال الهادي عليه السلام يقول أ ع ل م ه م وقل لهم إ ن ا قد قسمنا الماء بين الناقه وبينهم فيوم لها شربه كله لا يشربون معها و م لا ه شربه كله لا يشربون معها ولا يردون ش ب و ولا ن معها ي ر الماء يوم ورودها و يوم لهم لا ترد فيه الناقه عليهم كل شرب محتضر يقول كل يوم فهو شرب ل أ ه ل ه يشربون فيه الماء و يحتضرونه معنى يحتضرونه يحضرونه ويشهدونه فكانوا كذلك حتى عقروا ا ل ن ا ق ة فنزل بهم عذاب الله وقيل يحضرون الماء, في نوبتهم أو يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها قال في البرهان روينا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحير في مغزى تبوك قال ل أ ص ح ا ب ه ا أ ي ه ا الناس لا ت س أ ل و ا عن ا ل آ ي ا ت هؤلاء قوم صالح س أ ل و ا نبيهم أ ن يبعث الله لهم آ ي ة فبعث الله لهم ا ل ن ا ق ة فكانت ترد من ذلك الفجر فتشرب معهم يوم وردها, يوم وردها. ويحلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها وتصدر من ذلك قال ابن عباس تعنتوا على صالح ف س أ ل و ه أ ن يخرج لهم من ص خ ر ة كانت عندهم ناقه حمراء عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه ثم تغدو عليهم بمثله لبنا ففعل الله ذلك لصالح ثم قال تعالى فنادوا صاحبهم نداء المستغيث كما تقول يا الله للمسلمين قال في البرهان وصاحبهم الذي نادوه لعقرها هو غدار ابن سالم قال ا ل أ ف و ه ف إ ن ه كجدار حين تابعه على ا ل غ و ا ي ة أ ق و ا م فقد بادوا فتعاطى فعقر أ ي تناولها بيده بعدما كمن لها في أ ص ل ص خ ر ة على طريقها فرماها بسام فانقضم به ع ض ل ة ساقها ثم شد عليها بالسيف فضرب عرقوبها فخرت ورغت ثم نحرها فاتاهم صالح فلما ر أ ى ا ل ن ا ق ة قد ع ق ر ت بكى ثم قال أ ن ت ه ب ت م ح ر م ة الله فابشروا بعذاب الله وكان ق د ا ر أ ح م ر أ ز ر ق وقيل فتعاطى اي ترى على الامر العظيم غير المفترس فعقر اي فاحدث العقر بالناقه ومها مسطح بسهم في رجلها فسقطت فعقرها جدار بن سالف ثم قال عز وجل فكيف كان عذابي ونذر يعني امه كامله ابتليت وامتحنت بناقه هذا الحيوان اخرجها الله سبحانه وتعالى لهم ايه يؤمن و ا بها ويعني في مثل ه ذ ا يعني يسهل على قوم اتاهم مثل هذه ا ل آ ي ة أ ن يتعاملوا معها كون أ ن ه ا و ا ض ح ة فيها ق د ر ة الله سبحانه وتعالى وتمييز الله سبحانه وتعالى أ ن يخرج هذه ا ل ن ا ق ة من ص خ ر ة صماء وكذب بهذا الطول بهذا العرض بهذه المواصفات هذه آ ي ة من آ ي ا ت الله يعني صعب أ ن ي أ ت ي شخص ويكذب بها فهذه ف ت ن ة لقوم صالح لكن عندما ناتي ل أ م ة محمد صلى الله عليه وعلى اله وناتي ل أ ه ل بيته الذين كانوا ف ت ن ة ل أ م ت ه وهم اختبار أ م ت ه وامتحان أ م ت ه وابتلاء أ م ت ه فهم رجال مثل الرجال ما فيها ما فيه شيء آ د م ي مثل آ د م هذا ن ا ق ة عجيب ة غريب ة عن ت أ ت ي سهل ا ل ا ع ت ر ا ف بها وهذا عصا خشب أ ص ب ح ت ح ي ة وهذا يحيي الموتى ويبرئ ا ل أ ك م ى و ا ل أ ب ر ص يعني آ ي ا ت ع ظ ي م ة ثم ت أ ت ي وهذه ابتلاء و ا م ت ح ا ن ل هذه ا ل أ م م ف ي ا ت ي الابتلاء و ا ل ا م ت ح ا ن ل أ م ة محمد ب أ ه ل بيت محمد فهذا يعني رجل كرجل ا م ر أ ة ك ا م ر أ ة ويصلي كما تصلي و ي أ ك ل كما ت أ ك ل يعني ما, ما في ه شيء بل قد ي أ ت ي من هو أ غ ل ى منه و أ ك ث ر مكانه عند ا ل آ خ ر ي ن فهذا امتحان أ م ة محمد فهو امتحان شديد ولذلك فاهل بيت رسول الله هم ن ج ا ة ا ل أ م ة وهم هلاك ا ل أ م ة شاء من شاء و أ ب ى من أ ب ى من كبر فليكابر ومن أ ر ا د ان يتحمل الوزر فليتحمل يعني يلاحظ ع ن ي ي مثل هذا بعض لا يفكر في هذا ولا يلقي ع ن ي ي يب... له باب ما هي الفتن اللي للامم وما هي فز... اللي ل أ م ة محمد صلى الله عليه و ع ل ى ثم قال عز وجل فكيف كان عذابي ونذر قد مر ة تفسيره ثم قال عز وجل إ ن أ ر س ل ن ا عليهم ص ي ح ة و ا ح د ة قيل هي صيحه جبريل التي فلقت قلوبهم التي فلقت قلوبهم. فكانوا ل قلوبهم ق ت ف كهشيم ا ل م ح ت ض ر الهشيم الشجر اليابس المتهشم ا ل م ت ك س ر زي ما احنا نسميه التبن أ و الشجر الثوم منتهي قد, قد ل ه زمان و هو يابس يعني فكانوا كهشيم ا ل م ح ت ض ر الهشيم الشجر المتهشم لآبس ويوضح ا والمحتضر ل م ت ر ذ يجعل لغنمه حضيرة بالشجر لغنمه ا فما فداسة الغنم الهشيم ل ذلك ش و فهو و ق من سقط يعني ي تفاهته انها اصبح لا شيء مثل عندما ناتب الخزوز اليابس أ و ن ا ت ب ش ج ر ويضعها على ا ل أ غ ن ا م ك ح ظ ي ر ة فما يبس منه د ا س ة الغنم أ ص ب ح حشيم إ ن ارسلنا أ عليهم ص ي ح ة و ا ح د ة فكانوا كهشيم المحتضر خلاص ما عاد لهم شيء أ ص ب ح و ا لا شيء قال الهادي عليه السلام والعذاب الذي نزل بهم فهو ما ذكر الله من ا ل ص ي ح ة ا ل و ا ح د ة و ا ل ص ي ح ة فهي ا ل أ م ر الذي نزل بهم ف أ ه ل ك ه م وهاشيم المحتضر فهو دجاج ما قد, ما قد يلي من الشوك والعيدان الذي احتضر به المحتضر على نفسه وغنمه ثم طال عنده فبلي وتفتت وهو شيء كانت العرب تفعله يجمع الرجل منها ا ل ش و ف والعيدان فيكبره حظيره على غنمه حتى لا يخرج منها شيء فشبه الله هؤلاء الذين أ ه ل ك ه م بهشيم ذلك ا ل ش و ف الذي جعل حظيره بعد فنائه وبلائه قال الشاعر اثرت ع ج ا ج ة بدخان نار تشب ه ب ف د ف د بال هشيم وقال آ خ ر ترى ج ي ة في المطي, المطي بجانبه ك أ ن عظامها خشب الهشيمي ذكره في البرهان وقوله تعالى ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهذا المدكر تكرار للتذكار ثم بين سبحانه حال قوم آ خ ر ي ن وهم قوم لوط كذبت قوم لوط بالنذر أ ي بالرسل أ و ب ا ل إ ن ذ ا ر ثم بين عذابهم وهلاكهم وقال ان أ ر س ا ل ا عليهم حافب ً ا قال الهدي ا عليه السلام ا ل ح ا ص ب فهو ا ل رمي الذي وقع به م ورجم ا ل الذي نزل من السماء عليهم انتقل من ق و م صالح و ا ل بدلنا ب ق و م غوم هود و بين ّ لكل أ م ة ا ل م ع ص ي ة التي كانت تمارسها ف وصل إ ل ى ق و م لوط و أ ش ا ر إ ل ى كذبت ق و م لوط ب ا ل نذر إ ن أ ر س م ن ا عليهم حاصر فيها أ خ ط ا ء دائما ل أ ن كلمه لوط تتكرر في هذا الزمن وفي غيرها من ا ل أ ز م ف البعض يقول هذا لوطي وهذا خ ط أ أ ن ينسب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و ع ل م هذا الفعل ا ل ك ذ ر ولكن أ ن يقول هذا يفعل فعل قوم لوط ق ا ل ولكن ا ا ل هو يقول هذا يعمل عمل عمل غوم لوط ولوط ل سلام الله عليه النبي ليس بهذا الشكل ت ن س ب إ ل ي هذه ه ا ل م ع ط ي ة ولكن د ر ج ة ا ل أ ل س ن على هذا ويجب أ ن ننتبه لمثل هذه ا ل أ م و ر <تصفيق> لقد اردت ان ا ك م ن الاختبار ل ل ه ا من, لابد من لابد لأنها لابد. النبي الله لا يمكن ان يكون ت ر ي ق و ل و ا خ ت ب ا و ه من لا ي ف ت و ا ل ل ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ك ي ع ن ي لا بد م ن الاختبار لا بد من الله ا ا ا بد النبي ل نوح كانت سغينة عليه السلام كانت وكانت يعني لأنه جلس طويلة وهم يروها تسخرون موسى ن كما س خ ر ن م كانت العصة, والآيات اللي العصة ومعها ا ا اللي ل لكن آ ي ت أ ع ظ ه ا ا ل ص و م ع تسع آ ي ا ت إ ل ى فرعون يعني ع كانت خاصة ب ف ر ولكن ن و موسى عيسى عليه السلام كذلك يونس لما استعجل يعني غادر ق و م ل أ ن ه م لم يستجيبوا له وتركهم وغادر ثم عاد إ ل ي ه م بعد ا ل ق ص ة ا ل ط و ي ل ة ولكنهم لما ر أ و ا العذاب اجتمعوا كلهم وصاحوا وجلسوا ل أ ن كان عندهم رجل قالوا عاقل كبير و ا س ت ش ا ر و ه لما ر أ و ا العذاب مقبل عليهم ق ا ل إ ذ ن اجلسوا رددوا كلكم يا حيو حين لا حي يا حيو تحين الموتى يا حيو لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت قالوا كان هذا دعاء قوم يونس لما تدل عليهم العذاب لما تدل العذاب على قوم يونس جاروا بهذا الدعاء صغيرا وكبيرا في م د ة كم ي و م فرفع الله عنهم العذاب قوم يونس فلا شك ان ياتي لكل أ م ه امتحان واختبار وهذا الامتحان والاختبار أ م ا النبي نفسه هو امتحان واختبار كيف نتبع بشر منا دليل كيف نتبع كذا كيف في حق أ ي و ب مريض وهو نبي وكذلك فلا بد من اختبار النبي نفسه هو اختبار ل ل أ م ه من صدق بهم و ن كذب هو ه نفسه اختبار ولكن قد ي أ ت ي ب آ ي ة أ خ ر ى معه ولكن هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء اختبارهم معهم ينتهي معهم كل ا ل أ ن ب ي ا ء مجرد أ ن ه ا انتهت رسالته الا محمد صلى الله عليه و ع ل م فهي م س ت م ر ة حتى قيام ا ل س ا ع ة ولذلك لا بد من بقاء الامتحان حتى قيام ا ل س ا ع ة ولكن يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك ا ن ا ن اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر يجب ان يكون هناك انسان اخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي تاركم فيكم لهذه المسلمين أ و ر إذا ما عرفتوا ه ا ي تاركم و ي ك تمستكم م ما إن ب ه ه ف ن المسلمين ا ا ا ا ب ت ل ل ء ت ت م ر ف ا ب ا ء أ ة محمد مستمر معهم حتى م الساعة ويحب م م المحمد د وعلى قال ل ا ا ص فهو ا ل ر م ا ل ذ ي م والرجم ا ل ي ن وفي الكشاف حاصبا ريحا تحصبهم ب ا ل ح ج ا ر ة أ ي ترميهم بها وفي التجريد قال أ ب و ع ب ي د ة الحاصب ا ل ح ج ا ر ة في الريح ويكون الحاصب الرامي بالحصبه ي في ت ولا, في البيت ولا في شيء ي فيه عليهم يحصبهم برميهم تضرب أرسلنا بالحجارة عذابا قال المعنى أن أرسلنا عليهم عذاباً يحصبهم برميهم بالحجارة التي هي الحصبه وكثير استعمال الحاصل في الريح ا ل ش د ي د ة ف ق ا م الصفه مقام الموصوف والمراد عذاب حاصل ل أ ن المقصود بيان جنس العذاب لا بيان من على يده العذاب ثم في الاستثناء في قوله تعالى إ ل ا آ ل لوط وجهان أ ح د ه م ا أ ن الاستثناء عاد إ ل ى الضمير في عليهم وهم القوم ب أ س ر ه م غير أ ن قوله كذبت قوم لوط لا يوجب كون آ ل ه مكذبين ل أ ن قول القائل عصا اهل ب ل د ة كذا يصح وين كان ف ي ه ا ش ر د م ة قليلا يطيعون فهذا إ ذ ا كان منهم واحدا او إ ث ن ا ن من المطيعين لا غير والثاني أ ن الاستثناء من كلام مدلول عليه ف إ ن ه قال إ ن أ ر س ل ن ا عليهم حاصبا فما أ ن ج ي ن ا من الحاصب إ ل الا و و ق لوط ل فكان الحاصب فكان الحاصب من, فكان الحاصب من, من كان الارسال ع ل ي ه مقصودا ولم م ن يكن كذلك ك أ ط ف ا ل ه م ودوابهم ومساكنهم فمن ا ج ا م ن ه م إ ل ا آ ل ل و ك يعني من آ م ن من ولد ه و ل ي س ك لهم نحن عرفنا حتى زوجتنا ما آ م ن ت سلام الله ع ل ي ه ل ش ف ي ا ل أ ن ب ي ا ء كان بعض ا ل أ ن ب ي ا ء ي أ خ ذ و ا سنين كذا ولا ياتي أ ت ي ق ل و ي أ يوم ا ل ق ي ا م ة ن ب ي و معه واحد و ي أ ت ي م ع ا ث ن ا ن و ي أ ت ي مع ه ث ل ا ث ة إ ل ا محمد صلى الله عليه و س ل لا ي أ ت ي ب أ م ا ا ل ك ن ي ج ان يكون هناك امر يجب ان ي و ن هناك امر ي ج ن ي و ن ن ا ك امر يجب ان ي ن ن ا ك امر يجب ان يكون هناك ا يجب ان يكون ه ا ك امر ي ب ان ي ن س ب إ ل ي ه ك ل م ن آ م ن به ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ه س ل ا م الله ع ل ي ه م ي ق ا ل ل هناك امر يجب ان ي ن ه م د خ ل و ا م ع ه في ا ل إ س ل ا م ل ك ن ه م قليل ج د ان ي ك ن ا ل ل ه س ب ح ان ي و ن ه ن ا ل امر يجب ان يجب ان ه م ق ل امر ي ل ب ا ل ي ج ان ه ن ا امر ج ب ان ه ا ل ذ ي ن على د ي ن ه ومن آ م ن ا معه نجيناهم بسحر أ ي أ م ر ن ا ه م بالخروج من ا ل ق ر ي ة في آ خ ر الليل والسحر هو ما بين آ خ ر الليل وطلوع الفجر وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض النهار ل أ ن في هذا الوقت تجتمع ملائكه الليل وملائكه النهار وقيل بقطع من الليل وهو السدس ا ل أ خ ي ر منه وقيل هما سحران ا ل أ و ل قبل انصداع الفجر و ا ل آ خ ر عند انصداعه في السحر أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة يعني وقت السحر وقت مميز وقت ل ل م ن ا ج ا ي كانه مشبه ب أ ن هذا الوقت هو للمناجاه ل م ن ا ج ا ت العبد لله سبحانه وتعالى وهذا الوقت بالذات هو للاستغفار هو وقت الاستغفار و ذ ك ر ا ل ل ه سبحانه وتعالى في ا ل ق ر آ ن و ب ك ن يقول الله س ب ح ا ر ه و ن يقول الله سبحانه و ن يقول الله سبحانه ولكن ل الله سبحانه ا ل ك ن يقول الله سبحانه و ل ا ن يقول الله س ب ح ا ن ا ولكن يقول الله س ب ا ن ه ولكن يقول الله سبحانه و ل ن ا ق ل الله س ب ا ن ه و ل ن ي ق ل الله سبحانه ولكن يقول ا و ر ه سبحانه ولكن ي ق و ا ل ش ه سبحانه ولكن يقول ن ج ل سبحانه ولكن يقول الله سبحانه و م ي ا ي ع ن ي ف يوسف عليه السلام لما أ ت و ا إ ل ي ه إ خ و ا ن ه يعني ل م ا اتى ا ل ل ت ى ا ل م ا ا ت ل ى م ا اتى الى ا اتى ل أ لما اتى الى ل ا اتى ا ل ل ا اتى الى لما اتى الى لما اتى الى ل ا ا ى الى لما اتى الى لما ا الى لما اتى ا ل لما ا ا ل لما اتى ا ل ا ا الى لما اتى ا ل لما ا ل ى لما اتى ا ل م ا ب ت الى لما اتى الى ل ا ل ى لما ل م ا ا ت ا ل ا ت ى ا ل لما ل ى لما اتى ل ى لما ا ت ل ى ل ا ا ت ل ل م ت ى ل م ا ا ت ل ى لما ا ل ى لما اتى ل م ا اتى ل ى ا ل ل م م ا ا ت ل ى ولكن قال س أ س ت غ ف ر لكم أ ج ل الاستغفار إ ل ى وقت قيل إ ل ى يوم ا ل ج م ع ة و ا ل أ ك ث ر قيل إ ل ى وقت السحر ا ت ل أ ن وقت السحر هو وقت الاجابه وحدد الاستغفار فيه فعندما عليه وعلي معناه عندما أن النبي قال له إن الإنسان عندما شيء من الناس الحديث ما الله قال يستغفر يفتكب شيء صلى له يحذف وضوء ثم ي ص ل ي لله ركعتان ويسجد في س جوده ويقول ربي إ ن يظلم ت ن س ي ظ ل م ا ك ث ي ر ا فاغفر ل ي إ ن ه لا ي ر و ل ان يقوم بهذه اللعنه وكذلك يعني حدد و ق ت السحر ل ل ه د و ء والللتاصل و ل و ج و د ا ل م ل ا ئ ك ة لأشياء ك ث ي ر ة يعني و ل أ ن هذا الوقت هو يعني من أ ك ث ر ا ل أ و ق ا ت يكون ا ل إ ن س ا ن فيه أ و ل ا أنه يعني على أ ن ت ه ى من نوم وريح بدنه و أ ص ب ح في ر ا ح ة ن ف س ي ة الشيء ا ل آ خ ر ان ا ل أ غ ل ب في هذا الوقت يكون ا ل إ ن س ا ن خارج عن أ م و ر الدنيا ي ك و ن يعني وقت معين مرتبط بالله سبحانه وتعالى مميز هذا الوقت للتعامل وللاتصال بالله سبحانه وتعالى بدون شواغل الناس هادئين هدوء كامل يستطيع ان ل س ا ن ان يكون في يعني في تواصل مع الله سبحانه وتعالى مجرد من كل الشوائب اللي ح و ل ه م ع ان ن اليوم ا نعاني الامرين يعني خاصة في المدن خاصة ومسح المسح المزعجه و ذ ا م ز ع ج و ه ذ ا م ز ع ج لكن يبقى هذا الوقت هو وقت للمؤمن ل م ن ا ج ا ة ربه وللاستغفار نجيناهم بسحر ان هذا الوقت هو وقت ن ج ا ح سواء بالاستغفار أ و ن ج ا ح ف ع ل ي ا ان الله أ ن ج ا ه م في هذا الوقت في ه ذ المميز ا و ق ت ا ل ب أ ن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيه و أ ن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه الذنوب ولذلك من عجزنا ومن حمق ا ل إ ن س ا ن أن يأتي أ ن يسهر الليل كله و هذا ما نحن فيه ا ل آ ن أن يسهر ا ل ل ي ل ك ل ه حتى ي ا ت ي هذا الوقت وكل ه وقت س ا ع ة أ و أ ق ل من س ا ع ة وينام يقولون خلني ي ان ت الفجر مع أنه كل الوقت كله سهر و شمر و كذا و كذا حتى ي ا ت ي الوقت هذا اللي قد ي ك ف ر له ك ل هذا اللي مضى يقول لا خلنا دي لين. إذا خلنا او يكون هذا إ ذ ا ب ي ق و م يعني ي ق و ل ر خ ل ن ا نفسه ب ي ق و م نفسه الوقت المميز لا ي م ط ل ان يكون خ ا ر ن اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من اجل ان ي ك ن لك ن ا ل ن ي و ن لك من ا ع ل ان يكون لك من ا ل ان ي ن لك ن اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من ا ل ان يكون لك من اجل ا يكون ل ل ان يكون ل من اجل ا ل اجل ان ك و ن لك ن اجل ان لك م اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من ا ج ا ي ك لك من اجل ان يكون ل من اجل ان ي ر و ن من ا ل ان ي ك و ل من اجل ان يكون ك من ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل رؤساء ال... مع... ش... ولكن يجب ان ي ك ع ت ي ن قبل أ د ا ن ا ل ف ج ر و ل ك ن ي ع ن ي ب ج ه ان ي م و ص ل و ا ك ج ي ع ن ي ت ا ت ب ي ت ت ش ا ل نفسك ف ي ض ي ع و ق ت ك ي ع ن ي ك ث ي ر م ن ا ك جهد ف و ا ل أ ب ن ا ء أو الذي ب ن ا ت أو ك ا ف ج ي م ي ن ان يكون ت ص هناك جهد ولكن من هذا هو ا ل م ن الذي ي ج ل هذا م ن يجعل م ن ي ج هذا ا م يجعل ذ ا ا ل م ا ن يجعل هذا ا ل م ا ن يجعل ه ذ ل ك ا ن يجعل هذا ا ل ك ا يجعل ا المكان ي ج ع ه ن ي ع م ن ي م ك ا ن يجعل ه ا ل م ك ن يجعل هذا ا ل ا ي ع ل ه ا ا ل م ن ي م ك ا ن يجعل م ك ا ن ي ع ل ا ل م ن ي ه ا ل م ن ي ج ع ا ا ل م ن يجعل م ك ا ن يجعل ه ل م ك ن ع ل هذا ا ل م ي ج ع هذا ا م ك ا ن يجعل هذا م ك ا ن يجعل ه ل م ك ن ي ع ل هذا ا ل م ك ا يجعل ه ا ا م ك ا ن يجعل هذا م ك ا ن يجعل ا ل م يجعل ه ا المكان يجعل ن يجعل هذا ا م ك ن ل ا ل ح ي و ا ن م ك ا ن يجعل هذا ن ي هذا ا ن ا ل ح ي و ا ن ما ي أ ت ي إ ن س ا ن الله مكلفه ب ا ل ص ل ا ة و م ك ل ف ب كذا لكن أ ن ا مكلف ب إ ن ي أ س ه ر ومع أ ص د ق ا ئ ي ومع كذا ولا على ن ت ولا على ج ل ولا على مصبيان و أ خ ل ي الصلاه و أ خ ل ي ويكون ممتد على ف ر ش ة أ و هي م م ت د ة على ف ر ش ة مثل يعني, يعني, يعني قال الله سبحانه انهم بل هم أ ف ض ل يعني عادل, عادل الله يكرمكم الحيوان إ ذ ا جاء وقتها قام ب د ولكن ن مدون طرحت ش م س ا وهذا الثور البهيمة م ل كل لا شيء يقعدوا وهذه السؤال ئ م ي ن أ ن كل الليل ضيعة في ه ر ولكن ل ا س هل هذا السهر مفيد هل هو في عمل هل هو مثلا في ق ر ا ء ة هل هو في تحسي العلم ولا شيء ما بالله في ولكن ل د ي ل ا ك و ا ل ي في د ي و ا ن ي ه و ل اي ف أي مكان و ل ا في س ي ا ر ة و ل ا في شارع او ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في برنامجنا شبتها الشباب برنامج في كيف تحسب وقتك أ و كذا جايبين كم اليوم ثواني ما أ د ر ي والله كم ث ل ا ث ة ع ل ا ق أو أ ك ث ر أ و أ ك ث ر وثم جايب عدد في هذا ا ل ث و ا ن ي ط ب ع هناك ق و نزول ل م في يبدع طلول ل من اشياء اخرى لان ل هناك ل اشياء اخرى لان تستفيد الرصيد هناك ا ر ص ي د ا ء ا خ ر ي لان ج د ه ذ ا رصيد رصيد ا ل ي و م لنرصيد ا ء ا و ر ص ي د بكرة ما هو حد ن ص رصيد بكرة م ا ه و ح د رصيد أ مجال س ما م فيه أ ن ك تدخلها ح ط يعني في رصيدك لا لا رصيد متحرك من على طول أ ن تستفيد منه ولا ما تقدر تستفيد ق د ر ت منه فعلى طول يمشي هذا الرصيد اليوم أ غ ل ب ن ا لا يستطيع أ ن يستفيد منه ب ش ي ء ا ل م ش ك ل ة على م الرصيد ق منتهي غير قابل للتجديد شفلها و نحن ا ب د أ ن ا ا ل آ ن من الصباح ب د أ يومنا ا ل آ ن ب د أ العد إ ل ى المغرب ايش نستفيد بها رصيدك اليومي هذا رصيد يومي ولكن ل د ي خ م س ثواني قلت سبحان الله و ا ل ل ه ص ل ي ت خمسه ق ا ئ ق ع ش ر ق ا ئ ق و ا ل ب ا ق ي و ل ا ش ي ء وباقي ف ك أ ن ه ر ص ي خ م ب ل غ م ا ل ي لا تستطيع أ ن تستفيد م ن ه ش ي ء ويحترق في النهايه م ا ي ع ن ي شيء سبحان الله يعني غباء مطلق يعني ريال يقول معك الآن خمسة أصرفها خلال الساعة ساعة أنت الآن وكان خمسة ما كمت لك آلاف تصرفها خلال إلا ثلاث يحرقها هذه فكذلك العمر يعني بيوم يعني بيوم الواحد اللهم صل ي على محمد وعلى اله و ص ح ب اذن هذا السحر ثم قال تعالى نعمه, نعمة من عندنا نجيناهم بسحر ن ع م ة من عندنا أ ي ذلك الانجا ء كان فضلا مننا ل أ ج ل إ ن ع ا م ن ا عليهم كما أ ن ذلك ا ل إ ه ل ا ك كان عدلا ا ل إ ن ج ا ء كان فضلا من الله سبحانه و ت عملوا ا ل ى ع عمل صالح فاثابهم الله على هذا العمل أ ن نجاهم من ا ل ع ق و ب ة و ا ل آ خ ر ي ن حل عليهم الهلاك بسبب ذنوبهم يعني هؤلاء بسبب عملهم وتفضل و من الله سبحانه وتعالى وهؤلاء بسبب ذنوبهم وجزاء لما ارتكبوا لكن الاختبار لا ياتي ل أ س ر أ و ل أ ش خ ا ص الاختبار ي أ ت ي ل أ م ة كامله هم لا هم هم اللي اللي اللي اللي. يوسف عليه السلام لما ر أ ى الرؤيا ب ب د ا ي ة الرؤيا قال اني ر أ ي ت احد ع ش ر كوكب والشمس و ا ل ق م ر ر أ ي ت م لي ساجدين يعقوب عليه السلام خلق عرف ان هذا نبي ولذلك هذا حتى انا حتى ما اعترف بموته يعقوب عليه السلام سمعترف بموته يوسف ولا ل ح ظ ة من ل ح ظ ة لولا ان تفندون لولا كذا لولا كذا يعني لازلت في ضلالك القديم قال إ ن م ا أ ش ك و بثي وحزني إ ل ى الله يعني فلم يعترف بوفاته إ ط ل ا ق ا ل أ ن ه يعرف أ ن هناك وعد من الله سبحانه وتعالى أ ن ه سيبقى نبي لكن هذه م س أ ل ة الحس والتنافس فعندما ر أ و ا مكانته من أ ب ي ه حسده هو ا ل أ ص غ ر منه فارتكبوا المعصيه بما اقدموا عليه من ظلم ل ل و ل د لوسف ي عليه السلام ومن كذب على أ ب ي ه م ومن ا د ع ا ء أ ش ي ا ء ل م تحصل الله م ص ل على محمد و ع ل ل م ح م د ق ا ل و ا ل د ي ن ن ع م ة وفي نصفها وجانا ح د هما م ف ع و ا ل ه ك أ ن ه ق ا ل ن جيناهم نجاتهم ن ع م ة م ن ا ك ا ن هما على أ ن ه م ص د ر ل أ ن ا لينجا ء منه إ ن ع ا م وكان ه تعالى قل ا أ ن ع م ن ا عليهم بلينجا ا ء إ ن ع ا م ا ثم قال تعالى ك ذ ل ك أي مثل ذ ل ك الجزاء نجزي من شكر ن ع م ة الله بيمانه إ وطاعته ثم أ خ ب ر سبحانه ب إ ن ذر ا نبي ه و إ ت ي ا ن ه بما هو عليه فقال ولقد أ ن ذ ر ه م ب ط ش ت ن ا أ ي وكعتنا ومصيبتنا فتماروا بالنذر إ ل هنا ونسال الله سبحانه وتعالى ا ل توفيق و السداد وصلى الله وسلم وبارك ورحمه الله على سيدنا محمد و ع ل ى آ ل ى سيدنا ا ل ط ا ه ر ي ن اللهم اغفر لنا وشهرنا وشهرنا وشهرنا وشهرنا و ش ي ر ن ا وشهرنا و ف ه ر ن ا و م ن ا وشهرنا و ر و ر ن ا وشهرنا و ا ه ر ن ا وشهرنا و ع ه ر ن ا وشهرنا وشهرنا و ش ه م ن ا وشهرنا وشهرنا وشهرنا وشهرنا وشهرنا و ش ي ر ن ا وشهرنا وشهرنا وشهرنا وشهرنا و ش أ م ر ا ض ن ا و ش ه ر ض ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه ر ن ا و ش م ر ن ا ل و ل م ر ن ا و ش ه ر ن ل ر ح م ي ن ي ا و ش ا ل ع ا ل م ي ن و ش ع ز ن ا ل إ س ل ا م و ا ل م س ل م ي ن في كل م ك ا ن ا وشهرنا و م ه ر ن ا وشهرنا و أ ق ي م شريعة محمد صلى ا ل ل ه عليه و س ل م وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين